وما قدر الله حق قدره إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى فَشَرِّ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ هذل الناس تجعلن له قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً تبدونها وتخفون كثيراً وعلمت ما لم تعلم أنتم ولا 112. وقل الله ثم ذرهم في خوطهم يلعبون 113. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن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 إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الملون في غمرات الموت والملائكة باتق أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الغول بما كن 114. ويقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 115. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوّلناكم ورأى ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم أيكم شركاء؟ لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون.